كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المصلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من القاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال